يُنافسُ تَسْتَغْفِرُ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ أَلَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إن أراد, إِنْ أَرَادَ بِكُم ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُم نَّفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ ظَنَنُ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 111. وكان الله غفورا رحيما 112. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانما لتأخذوها ذرونا نتبعكم 113. يريدون أن يبدنوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من 119. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا 110. قل لي مخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم ألي بأس شديد إن تقاتلونهم, تقاتلونهم أو يسلمون 111. فإن يضيع ياتكم الله اجرا حسنا وان تتولوا كما تولى يتم من قبل يعذبكم عذابا اريما ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطعن 111. ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 112. ومن يتول يعذبه عذابا أليما 113. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنت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 119. وكان الله على كل شيء قديرا 110. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا 111. سنة ات الله التي قد خلت من قبل ولن تجد رسله تبدينا وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا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 ان تظن ان ستصيبكم منهم عره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما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 وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ الرَّحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَا هُمْ رُكَّعًا 119. يبتعون فضلا من الله ورضوانا 110. سيماهم في وجوههم من أثن السجود 111. نارك مثلهم في التوراة ومثلهم في زرع ان اخرج شطئه فازره فاستغلض فاستغلض فاستوى على سوقه يعجب الذراع اليغيذ به مل الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم فره واجرا عظيما